بينما الناس نائمون وعلى الفرش الوثيرة وبلذيذ النوم يستمتعون إذا بهم قد جاء الابتلاء والامتحان حينما ناد المنادي من جنبات بيوت الله موجها دعوة من الله لعباد الله لزيارة بيت الله قائلا حي على الصلاة حي على الفلاح ومعلنا أن الصلاة خير من النوء. خير من وما هي إلا لحظات. حتى سمعت أصوات أبوا بريوط تفتح سيارة تتحرك فذاك شاب جاء من هذه الناحية وذاك شيخ أتى من تلك الجهة وصوته المفعم بالإيمان يردد أصبحنا وأصبح الملك لله واجتمع في بيت الله شمل ثلة من عباد الله الصالحين مما يرجون وعد الله ويخشون وعيده كان من بينهم شيوخ تجللهم الهيبة والوقار وشباب يغلبون النوم ويجاهدون النفس لإرضاء الواحد القهار وصغار لا تكلف عليهم ولكنهم تحت رعاية آباء عرفوا معنى المسؤولية وحملوا هم الرعاية إنهم رجال الفجر. اولئك الذين اجابوا منادي الشوق اذ نادى بهم حي على الفلاح وبذلوا نفوسهم وضحوا بشهواتهم في طلب الوصول الى محبوبهم الله لقد حمدوا عند الوصول سراهم وشكروا مولاهم على ما اعطاهم وانما يحمد القوم الثرى عند الصباح يا أهل الفجر ما الذي أيقَظَكم والناس نائمون؟ وما الذي حرَّكَكم والناس هامدون؟ وما الذي زهَّدَكم في لذيذ الفراش؟ ما الذي أخرجَكم من الفرُش الوثيرة؟ أما والله لو شئتم لنطقتم ولصدقتم وقلتم إنه الإيمان بالله لو شئتم لقلتم ولصدقتم أخرجَنا من الفراش الوثير الطمع في موعود الرب القدير أيقضنا وعيد الله على لسان رسوله بأن من نام حتى أصبح فإنما بال في أذنه الشيطان لو شئتم لقلتم ولصدقتم أيقضنا لصلاة الفجر إسلامنا فماذا يعني اسلام بلا استسلام وما حقيقة التوحيد إذا لم تخضع القلوب والجوارف للخالق المجيد عن قلبي جبالاً من ذنوب يا رجال الفجر لقد تركتم لذيذ المنام ومشيتم في الظلام والبرد وقت البرد يؤلم الأجسام والأمطار في وقتها تتساقط من الغمام وجئتم إلى بيت ربكم دقائق معدودة وعدتم بعدها تحملون ضمانا من الرحمن بالحفظ والأمان بأن من صلى البردين دخل الجنة وربحتم وعدا من نبيكم صلى الله عليه وسلم بأنكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته وربحتم أمنا من عذاب الله فليلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها هنيئا لكم يا أهل الفجر دقائق معدودة قضيتموها وأورثتكم قيام ليلة كاملة فمن صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله فكأنما صل الليل كله حافظوا على الصلوات والصلات الوسطى وقوموا لله قائلين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فوجدت في المحراب ينسي بعد طول الوحشة وغدوت قلب الناس أنا القرآن المشهود، الثقيلة على أهل الهوى والجحود، وأرباب الكسل والخمود أنا صلاة الفجر جئت أحمل معي شهادات الضمان، وصكوك البراءة من النفاق أنا وأخواتي ثمن لأغلى سلعة، وسلعة الله غالية وسلعة الله الجنة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى إن يبعثك ربك مقاما محمودا أنا صلاة الفجر المظلومة بليت بغروة مشؤمة هي النفس الأمارة بالسوء بليت بجيل غايتهم راحة الجسد ولو غضب الواحد الأحد أنا صلاة الفجر قد كنت أشكو من هجر العصاة والمنحرفين واليوم أصبحت أشكو حتى من بعض أهل الخير والصلاح وأرباب الدعوة والفلاح وأصحاب البذل والإنفاق والعطاء فإلى الله أشكو جفوة الملتزمين وهجر المذنبين أنا صلاة الفجر اليوم أشكو ومن ياترى أشكو أشكو عبادا لله ينعمون بأمن في الوطن وصحة في البدن ورغد في العيش بيوتهم ملاصقة للمساجد يسمعون حتى همس المصلين ومع هذا إذا دع داع الله لا يجيبون أنا صلاة الفجر أبث ومن خلال هذه الكلمات وعلى لسان كل خطيب وداعية وعبر كل إمام وواعظ أنا أناشِدُ المتخلفين عني أناشِدُ المتخلفين عني علَّ أن تجد كلماتي آذانًا صاغية وقلوبًا واعية تخشى الله وتتقي. أنا يا عباد الله عند سلفكم كنت الميزان الذي يُزنُ به الرجال فمن حضرني واتقوه ومن غاب عني أساءُ به الظنّ كيف حال المتخلفين عني وقد ناموا ملء الجفون وأغمض الطرف عن القيام للحي القيوم كيف يقابلون الله وبما يردون على حساب الاليم انتبه أيها المتخلف عني فالصلاة هي الخير في الحال والمآل في الصحة والمال في الدنيا والآخرة كم من نائم يرتب أمره على موعد عمله لا موعد صلاة وبالله هل سيبارك له في عمله وفي ماله وفي صحته؟ هذه رسالتي تحمّر شعوري وتفيض بآلامي وآمالي أبثتها لكل من له قلب أو القسمعة وهو شهيد. أبثتها إلى أصحاب القلوب الحية التي تخفق بحب الله وخوفه ورجائه. أرسلها إلى كل من يرجو الله واليوم الآخر أبلغها إلى كل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلى كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا أرسلها إلى كل من يطمع في جنة عرضها السماوات والأرض ويخشى نارًا تلظى لا يصلها إلا الأشقاء الذي كذب وتولى فقد جاءك النذير وتبين لك القول فانفذ بنفسك من حجب الهوى إلى سبيل الهدى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وتقبل تحيات المشتاقة إلى لقائك صلاة الفجر المظلومة ها أنا قد بلغت رسالة الفجر إلى هاجريها ألا ألا؟ يا مسلمون، والتشهد يا أرض، والتشهد يا سماء، والتشهد ملائكة الرحمن، والله من فوقنا مطلع وشاهد وكفى بالله شهيد بأننا قد أوصلنا الرسالة للهجرين وبلغنا الأمانة للقاعدين وسمع أي المتخلفون.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 بها ثبات القلب عند المحنة وهي العفاف إذا دعيت إلى سعير الشهوات يا رب فجعل في الصلاة حياة هذه الرمة يجزى المصلح بالجنة وفي صلاتي جل